اسلك ض ر ب ك لا تتردد شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذه رفيقك في الازمات ع ونعوذ أعمالنا ي ونستهديه سيئات يهده يضل هادي ن ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا من ومن ه بالله الله له له شرور فلا الفلا ضل وأشهد لا وحده وأشهد أن إله الله لا إلا لا أما قرار ك وأسأل ه عز وجل ا جريء جديد ل ش خ ص ي ة من الشخصيات ا ل م ت م ي ز ة جدا في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ومع كون هذه ا ل ش خ ص ي ة من الشخصيات ا ل م ؤ ث ر ة في التاريخ و التي ب د أ ت اتجاه لم يكن يعرفه المسلمون أ و ي ع ت د و ه إ ل ا أ ن الكثير والكثير من المسلمين لا يسمع أ ص ل ا عن اسم هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع م ل ا ق ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ه م ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ؤ ث ر ة الرجل د ه كان يسمى حكيم قريش وفي بعض ا ل أ ق و ا ل كان يسمى حكيم آ ل مروان رحمه الله هذه ا ل ش خ ص ي ة هي ش خ ص ي ة خالد بن يزيد ا بن م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان رحمه الله طبعا جده هو م ع ا و ي ة ا ب ن أ ب و سفيان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وهو ابن يزيد بن م ع ا و ي ة وبعد موت يزيد بن م ع ا و ي ة تولى الحكم م ع ا و ي ة ابن يزيد بن م ع ا و ي ة ثم تنازل عن الحكم زهدا في الخلاف ثم ال أ و كادل ا حكم أ ن يقول إ ل ى خالد بن يزيد يعني هذا الرجل كان مرشحا ل خ ل ا ف ة المسلمين لكن حدث نوع من الصراع ونوع من الاختلاف بينه وبين مروان بن الحكم الذي استلم الحكم بعد ذلك فما كان من خالد بن يزيد إ ل ا أ ن زهد في الحكم وتنازل عنه واتجه إلى أمر غريب وده الى ق القرار ر ر الجريء اللي خده خالد بن يزيد رحمه الله القرار الجريء ا اللي خالد الله الحكم يسيب خلافة المسلمين ل ويتجه يزيد هيسيب يسيب خده ده أنه بن إ د ر امر س ة ا ل ك ي ي ا طبعاً ء ق ا ر غريب جداً وقرار جريء جداً وقرار وجريء ل أ ن ه مركب من أ ك ث ر من أ م ر أ و ل ا هو يتنازل عن خ ل ا ف ة المسلمين وخلي بالك احنا بنتكلم عن ل دولة ى م الدوله ص ي ن ل ح المغرب العربي د ة ضخمة جدا جدا كان ل س الامويه س م فتحتش فهذه ا ل ا الهائلة من الأرض في لحظة من اللحظات يتنازل ح لحظة ة من من الحكم ما مشكلة عن يعني ر في فيش ا الحكم ن ه ا الحكم خلاص خ مع إن المرشح للخلافة قبل مران أن بن للخلافة الحكم قبل ه و خ ا ل د بن بن يزيد معاوية رضي ا ل ل ه ع ن الاغرب ج م ي فشيء ع ع ط ب ي ج د ا ا ل ق ر ا ر في ممتع ا ل ج ر ا ء من ه الله ع قضية المسلمين الصراع الحكم على مع هذا ه و ح د ة لكن ان ل أ غ ر ب م كده كده والأجرأ أن من يتجه إ ل ى د ر ا س ة الكيمياء ايه الغريب في ك ذ ا و ايه الجديد في ك ذ ا أ و ل ا خالد بن يزيد سيتجه إ ل ى د ر ا س ة علم من العلوم ا ل ح ي ا ت ي ة بنتكلم في ا ل م ر ح ل ة دي م ر ح ل ة م ا ف ه ا ش اي نوع من الدراسات ا ل ا س ل ا م ي ة في العلوم ا ل ح ي ا ت ي ة لا في الكيمياء ولا في الطب ولا في ا ل ه ن د س ة ولا في الفلك ولا في الجغرافيا ولا في الفيزياء كل هذه الفروع كانت لا اقول في بدايتها ا كانت غير موجوده في العالم الاسلامي العالم الاسلامي كان مهتم اشد الاهتمام بتفسير ا ل ق ر آ ن الكريم ب ك ت ا ب ة الحديث الشريف بعلوم ا ل ع ق ي د ة بعلوم الاخلاق وهذا امر مفهوم لان ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة في بدء نشاتها نحن ن ت ك ل م د ل و ق ت ي على س ن ة خمسه وستين من ا ل ه ج ر ة يعني خمسه وستين سنه فقط انشات هذه ا ل د و ل ة مازال ا ل إ س ل ا م حديثا عند الكثيرين مازال الناس يتعرفون على هذا الدين مازال الناس يفسرون ا ل ق ر آ ن الكريم ي ت ع ل م و ن الحديث النبوي الشريف يعني في بدايات ن ش أ ة ر م ه ا ل إ س ل ا م ي ة فكل من أ ر ا د أ ن يتعلم يتجه إ ل ى العلوم ا ل د ي ن ي ة يتجه إ ل ى العلوم ا ل ش ر ع ي ة علوم ا ل ع ق ي د ة علوم الفقه علوم الحديث علوم التفسير ما إ ل ى ذلك من علوم هكذا كان ت ا ل ص ح ا ب ة وهكذا كان التابعون رحمه الله جميعا جميع فهذه كانت ا ل ق ض ي ة ا ل ع ل م ي ة ا ل م ؤ ث ر ة ا ل و ح ي د ة في العالم الاسلامي إ س ل م رحمه الله يخلي في الطير العام ي يزيد يخلي إذا إلى بخالد الله الطير ا بن ر ويتجه في ة ا ع ل و م ل ح ي ي ينبئ ا وطبعا ت ة عن ده ه ف د ق ق لقضية العلم في الإسلام في خلي بالك ا ل إ س ل ا م من أ و ل يوم نزل فيه وهو يتحدث عن ق ض ي ة العلوم ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم لم يفهم خالد بن يزيد هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة والايات ا ل ك ث ي ر ة التي تحدثت عن ق ض ي ة العلم على أ ن ه العلم المقصور فقط على العلوم ا ل ش ر ع ي ة إ ن م ا فهم ا ل أ م ر على إ ج م ا ل ه أ ي علم نافع يدخل في هذا ا ل إ ط ا ر أ ي علم نافع يدخل في طور العلم الذي قال عنه صلى الله ورثه س ل العلماء م وإن و ا ل أ ن ب ي ا ء فمن هذا المنطلق الى ا ع ل دراسه ذ ه العلوم ا ل ن ا ف ع ة ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة الجريء جدا برضو في الموضوع أ ن خالد بن يزيد اختار علم الكميه ي ا بالك الكيميا ساعتها خلي علم الصنعة وكان علم بلا مبالغة من أقل يعني اللي بيدرس علم الكيمياء ده ك أ ن ه بالظبط في زماننا واحد عطار بيجمع بعض ا ل أ ع ش ا ب وبعض المواد ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة وليس له شان أ ن في ل خلي بالك م م ج ت ع ك ل على ل ل ل م أمير وأمير مرشح خ ا في ة وإذا ب ت ر ك هذه ا ل إ م ا ر ة و ي ت ج إلى العلم البسيط ليه العلم البسيط؟ أولاً لما علمية ل دراسة مواد هذا كانش ا فيه أي مواد علمية في ت ا سواء التاريخ ا ا ر ي خ كله ل ل س إ م ي التاريخ اليوناني أو والفارسي في منتهى العلم ق و ة في هذا ا ل العلم كان لسه ناشئ وبسيط ا ل ح ا ج ة ا ل ث ا ن ي ة ان معظم الذين اشتغلوا في هذا العلم وعملوا في هذا المجال كانوا يعملون لهدف واحد وهذا الهدف هو تحويل المعادن الرخيصه ة زي الحديد وزي النحاس وزي الحديد ي النحاس غ ر من المعادن الى م ع ا د ن ل الذهب و ا ل ف ض ة هما ب ي ف ت ك ر و ن بالمعادلات ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة هيضروا ت يحولوا الحديد الى ذهب او النحاس الى ذهب عشان قعدوا فترات كده طويلة من عمر ا ل إ ن س ا ن ي ة من أ ي ا م اليونان من أ ي ا م الفرس من أ ي ا م الرومان يشتغلوا في ه ذ ا ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة تحويل الحديد والنحاس الى ذهب وفضه وطبعا فشلوا وما زالوا يفشلون لكان بيحاول ل م ديس في و علم إليه الفقراء، الباحثين عن الصروة، الباحثين يتجي المستشرقين، والنقل عن أهل الأهواء. لأن في ناس كتير لما جات عن لكن الكلام خالد بن يزيد أهل قالت لقد ذهب إ ل ى علم الكيمياء ليعوض نفسه عن ا ل خ ل ا ف ة والملك بالمال و ا ل ث ر و ة لكن من ي د ه خالد بن يزيد ا ل أ م ي ر ا ل أ م و ي الكبير ابن يزيد بن م ع ا و ي ة كان خ ل ي ف ة المسلمين هل هذا الرجل هو الذي يذهب ليبحث عن الذهب والفضه ة د ما العالم الأموية رقم العالم زمانها رقم شاء الله كانت كنوز العالم كلها تحت يد الدولة كانت واحد الدولة واحد دولة كله إلى دولة العالم كنوز أن تحت سقطت وهي يد في في في فهو لا يطمع أ ب د ا في مال ولا ثروه ة وكل ذكروا علماء المسلمين المؤرخين ن أ كان من ن ب لكن ا القوم ء و ا صواماً وكان قواماً وكان, فاضلا وكان, تقيا وكان يذكروا كل هذه الصفات في ا ا وكان ض ل ت ق ا و كمان ا ورعاً يذكروا الصفات الشخصية النبيلة شخصية خالد ن بن ر في شخصية يزيد هذه هذه كل ح ه ل ل ل ه ك فيه كمان بعد مهم جدا جدا يدلنا على ج ر أ ة خالد بن يزيد في هذا القرار إ ن ما كانتش عندنا أ ي نوع من التراث ا ل إ س ل ا م ي في هذا المضمار يعني ما ب ي ش ولا عالم مسلم ه ي ت ع ل م على اديه فهو مضطر اضطرارا أ ن يدرس هذا العلم عن غير المسلمين وخلي ب اتساع دي قضية مهمة جداً ا ا ل أ ف ق و بعد ا ل ن ظ ر ة والفهم لهذا الدين فهم خالد بن يزيد أنه ما بيش مشكلة ان ما ب ي ش م ش ك ل ة أ ن أ ن ق ل عن غير المسلمين علم الكيمياء او علم الفيزياء أ و علم الطب بإيه الدين اكتمل وتم الدين ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يكفون في كل ا ل أ م و ر ا ل د ي ن ي ة و ا ل ش ر ع ي ة لكن ا ل أ م و ر ا ل ح ي ا ت ي ة الطب ا ل ه ن د س ة ا لفلك الكيمياء المانع أ ن أ د ر س عن غير المسلمين هذا ميراث ا ل إ ن س ا ن ي ة الشغل اللي عملوا ل ي و ن ا ن قبل كده أ و عملوا المصريون قبل كده أ و عملوا الهنود أ و عملوا اي ح ض ا ر ة من الحضارات ا ل س ا ب ق ة ليه ما استفد منها ليه أخدهاش؟ ما ر س وليه ا إخواني في ما ل اخدهاش شاف ب إلى الحارث كلدة الثقافي ابن الحارث ابن كلدة الثقافي م ر ك ذلك ا الوقت في كان مشركا ومع ذلك قال لسعد النبي ق ا س لكي تعالج اذهب إ ل ى هذا الرجل المشرك قال إ ن ه رجل يتطبب يعني خلفية عن يذهب مسلم ليعالج عنده الطبيب يتوفر الطبيب المسلم فنفس المبدأ خالد بن يزيد وبدأ يفكر ان ينقل عن غير المسلمين الكيمياء عنده عن عنده صنعة المانع عنده عن العلم علم الكيمياء وبالفعل أن فنفس بن أن رجل المشرك يدور الطب الطب مسلم إلا المسلم المبدأ خالد أصول أخده وبدأ هذا فما ما بدأ فين ا ل أ ص وجد ل الكيميائية أصول العلم؟ هذا فين أو و بعض الكتب م و ج و د ة في م ك ت ب ة ا ل ا س ك ن د ر ي ة في مصر ط ب ع ا مصر في ذلك ل ا و ق تابع ت للدوله ة الأموية فأرسل الرسل فأرسل إلى ذ ه الامويه ل ب باللغة ة ا ل و اليونانية فوجد ناس كانوا ن ن عن مترجمين ناس من ا القديمة ي يبحث ة للغة فبدأ أ ل اليونان عايشين في الأسكندرية أو عايشين في مصر. منذ فترة وتعلموا اللغة العربية عايشين وعايشين واستقطنوها يعرفوا يوناني في في يعني ويعرفوا عربي منذ فترة مصر فاستقدهم م إ ل ى دمشق و ج ب م ع ه م الكتب ا ل ي و ن ا ن ي ة و ب د أ يجري عليهم ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة ب د أ ينفق من م ا ل ي ع ش ا ن الناس اللي بتقول انه عمل كذا للبحث عن المال لا سبحان الله ده انفق من م ا ل ي الكثير على هؤلاء ليترجموا هذا التراث العلمي في الكيمياء إ ل ى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وبعد م ا ت ر ج م ت هذه الكتب بدا أ رحم ل ل ه يدرس في هذه الكتب و ب د أ يطلع منها المعلومات اللي جواها. و ب داخلها أ يكون علم س طول عمر... طول م علم الكيمياء. عمر الزمن موجود للم كيمياء. الكلمة الكيمياء, الكيمياء بن زي... بن ه كده هذه طول قبل الذي ا ت ر ع ه ا ا م م س ل الذي و ن ا أ ض ف ا ل ل م م س وبدا ن ع خ ل د بن ي د ب س ن و ا ما ت زي ن ق و ل ب علم د بدأ شوية. خ ا د يزيد بن يطلع ل هذه ا ع ل و م اسمه ت و ي د ر ه بيته ا وبدأ وفي يجرب في ع م ل هذه ا ل م علم ا د ا ا ت وهذه ل ع ا م ل ا ا ت ل ك ي م ي ا ئ ي ة و ب د أ يكتشف من خلال هذه المعاملات ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة بعض ا ل أ ن و ا ع من ا ل أ د و ي ة ودي أ و ل م ح ا و ل ة في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة لاستخراج أدوية ي ي ك م ادويه ئ ي خلي ة بالك طول ل ا عمر أ ة في التاريخ ل ك سواء تاريخ كيميائيه ل ل ب ا د ر س علم ل ا ا ن ب وعلم الحشائش وعلم ا ل ع ش ا ب وما إ ل ى ذلك من أ م و ر لكن أ و ل محاولات البحث عن الدواء في داخل المواد ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة كانت محاولات خالد بن يزيد رحمه الله وبدا ل د بن يكون ي يدرس د العلم ا ل علم اسمه علم الكيمياء أساسيات مبادئ علم الكيمياء علم وبعد خالد بن يزيد ب ع د ة سنوات جاء جابر بن حيان رحمه الله وخد خالد الشغل بتاع خالد بن、يزيد. كان ب ر ض و جابر بن حيان بدايته ا و ك ت ف ع ا ف ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة خد الشغل بتاع خلد بن يزيد و ب د أ يحسن فيه, ويجمل فيه ويطور ج م ل فيه ي و فيه وعمل ما يسمى بعلم الكيمياء أ ن هذا الفرع اسمه صنعه ة جابر تخيل. لعدة كرون في العالم أجمع العالم كرون تخيل في يعلمون لعدة وقعد أن ذ ا العلم هو اسمه صنعة هو جابر جابر جاء جابر جاء الترجمة جي حيان حيان المعلومات بها خالد الله واحد الإسلام المسلمين واحد الإسلام اليونانية لما الباب خالد الخير اللي بن بن بهذه بن بدأ للكتب بعد بن طريق رحمه يفكر غير يفكر لكن من أين عن ينقل عن للمسلمين فتح يزيد في في في إيه يزيد أول أول كده شوف قد ت ر ج م ة كتب في الفيزياء ت ر ج م ة كتب في البصريات ت ر ج م ة كتب في الطب ت ر ج م ة كتب في الجغرافيا ت ر ج م ة كتب في الفلك في كل فروع العلوم و ب د أ المسلمون حضارتهم ا ل ع ل م ي ة على التراث ا ل إ ن س ا ن ي القديم من كل حضارات الدنيا لكن أ و ل واحد طلع ا ل ف ك ر ة كان خالد بن يزيد رحمه الله خالد التاريخ العبقريات فعلا الفريدة في التاريخ الإسلامي يزيد بن عبقرية من في عمل أ ك ث ر من كتاب في الكيمياء و أ ك ث ر من كتاب في الحرارات وعمل كتاب اسمه ا ل ص ح ي ف ة الكبير وكتاب ا ل ص ح ي ف ة الصغير وفردوس ا ل ح ك م ة في علم الكيمياء وعنده كتاب اسمه ا ل ر ح م ة في الكيمياء سبحان الله أ ك ث ر من كتاب في هذا التوجه وترك خالص خالص ق ض ي ة الحكم و ق ض ي ة الملك و ق ض ي ة الخلافه ة وقضية الصراع على التملك وعلى اتساع والخلافة وعلى الأراضي الصراع التملك اتساع على كل ذلك ل أ ج ل البحث في هذه القضايا ا ل ع ل م ي ة في العلوم الحياتيه ناس ممكن تقول ان القرار ده كان قرار غريب وقرار عجيب ان هو يسيب الحكم و ي ت ج ي لهذه ا ل أ م و ر لكن فعلا القرار ده غير من وجه العالم الاسلامي إ س ل م ي عارفين أنتو أن حضارة ا ل إ ة الغريبة الجديدة بعد المشارب وبدأت بها العلوم عليها عليها كده خدت كل هذه العلوم الغريبة عليها الجديدة عليها من كل هذه تنمو من و ت وتضيف إليها حتى ج د د فيها إليها أ ص ب ح حضارة ت المسلمين في العالم في ه ي في من أعظم الحضارات مطلقا الحضارة كل المجالات بما فيها المجال ا ل علماء ي في ن س كثيرة بتقول ل ل ا ا ع م المسلمين أقاموا حضاراتهم على أنقاض حضاراتهم الحضارة اليونانية والحضارة على ل فيها ر س ة وفقط أنا أقول أنا لا ذ ظلم كبير ر و ج ع قصة خلد بن ي ز ي د وقصة جبر ب نقل حيان و ص ة ك لا م ء جزء المسلمين فيها جزء نقل ننكر ذلك وهذا من فضائل المسلمين انهم ينقلون عن غيرهم بلا ح س ا س ي ة وبلا نوع من التمرد على تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة القديم نقلوا هذا الشيء بمنتهى الامانه أ م ن ونسب خالد بن ة خالد كل يزيد ع ل و م ة أ خ ذ ه م غير المسلمين ا إلى ص ح ب تعرفين ا ل ل غ ة ا ل ي و ن ا ن ي ة التي كتبها القدماء كتبهم في الكيمياء أ و في الفيزياء أ و في الطب أ و في الجغرافيا هذه ا ل ل غ ة انقرضت في أ و ر و ب ا أ ص ب ح ت ا ل ل غ ة ا ل ل ا ت ي ن ي ة ا ل ل ل غ ة ا س ا ئ د ة لم ي ع ر ف أ ح د بعد ذلك إ ل ا عندما جاء المسلمون وترجموا الكتب ا ل ي و ن ا ن ي ة وترجموا الكتب ا ل ف ا ر س ي ة وبعد ذلك نقلوا هذا العلم إ ل ى أ و و ر ب اوروبا لم ل يعرف ا أ ي و ن أ س م ء وأسماء أرستو سوكراطس وأسماء أفلاطون وأسماء أقليدس وأسماء و أقليدس أرشميدس ا ل جهد ا ل ي ي ن و و س غ ر م من أقطاب العلم في اليونان لم المسلمين اليونان عن أقطاب طريق يعرفوها إلا في ه ج خالد بن يزيد رحمه الله جهد جابر بن حيان جهد الرازي جهد بن سينا جهد علماء المسلمين الكبار الذين نقلوا هذه العلوم إ ل ى أ و ر و ب ا بعد ذلك و إ ل ى العالم أ ج م ع وطوروا فيها و أ ف ا د و ا فيها أ ن ا عايز المسلمين ياخدوا ح ل ق ة ا ل ن ه ا ر د ة كدليل على ان العلم الحياتي ركن أ س ا س في بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ا عايزك تتخيل ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بدون كيمياء وبدون فيزياء وبدون طب وبدون علوم سلاح وبدون علوم جغرافيا وفلك وما الى ذلك من أ م و ر هل كانت ستك... ستكون ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م بهذه ا ل ق و ة وبهذا الانتشار وبهذا الاستمرار في العالم هذا محالي اخواني العلماء المسلمون الذين فهموا العلم على هذه ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه علم شرعي و أ ن ه علم حياتي في نفس الوقت العلماء المسلمون الذين فهموا هذه ا ل ح ق ي ق ة هم الذين ثبتوا دعائم هذه الامه أ م ة ل ل إ س ا ي ة ومش معنى ك د أ ن ن الاسلاميه أ ت خ ى عن ل ل الشرعية الأمة ل ع و م أبدا ا إ ة الشريعة لا تقوم إلا بالعلمين معاً. علم معا بما تقوم ي ف من عقيدة وبما فيه من أخلاق وفقه وحديث وتفسير وقرآن وما إلى ذلك من أمور والعلوم الحياتية بكل أنواعها. بهذين الجناحين تطير الأمة الإسلامية بهذين الجناحين تعلو الأمة الإسلامية تتمكن الأمة الإسلامية وقرآن أنواعها بهذين الجناحين بهذين الجناحين عقيدة تعلو أخلاق وفقه فيه وحديث وتفسير الحياتية تطير بكل إلى ذلك محتاجين من جديد نرجع نفقه ق ض ي ة العلم بهذا المنظر أ ن ا لا أ ت خ ي ل ابدا ً أ ن يكون هناك إ ن س ا ن محب لهذه ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن س ا ن يشعر ب ق ي م ة أ ن تسود ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ ر ض ثم هو لا يتفوق في علومه لا علومه لا عالم مسلم إلى بلاد الغرب ليدرس تطلع البعثات أنا ما مانع فيها ما مانع يبرع في عندي عنديش أي يذهب أي عنديش أن أي أن اننا نترجم الكتب اننا ناخذ عنهم العلوم ا ل آ ن في زمن قواتهم وفي زمن علوهم ما عندي اي مانع لكن يعود ليفيد, ليفيد بها المسلمين كما فعل خالد بن يزيد رحمه الله خالد بن يزيد نقل عن الكتب ا ل ي و ن ا ن ي ة و أ ض ا ف ه ا من عنده وصدر كل ذلك بعد هذا إ ل ى العالم أ ج م ع العالم كله استفاد من شغل خالد بن يزيد فنفسي ان المسلمين دلوقتي كل طالب كل مجد كل عالم يريد فعلا لهذه ا ل أ م ة ا ل ر ف ع ة أ ن يعيد ا ل ص د ا ر ة ل ل أ م ة ا ل ل إ س ا م ي ة في ا ل م ج ا ل العلمية الواحد طبعاً بيندم وبيحزن وبيتألم عندما يرى الإحصائيات التي تشير إلى تخلف الأمة ل ا طبعا عندما ا ت تشير بيندم وبيحزن يرى إ س ل ا م ي ة في م ج المجالات ا ل ل ع و كيف لأمة كان في لأمة أ د د ه ا ا خ د بن و ج ب بن ر والرازي والزهراوي حيان ا ا و ل س خ ر ي وهذه ا ل أ لأمة مثل هذه الأمة يصبح مصيرها الآن أنها س م الضخمة مثل مصيرها ا الآن لا ء كيف يصبح هذه ت ع ت م د فقط إ ل ا النقل على م ن ا ل آ خ ر ي ن ليس فيها جانب ا ل إ ب د ا ع ليس فيها جانب الاختراع ليس فيها جانب التقدم اهذا من دين الله عز وجل يريد كل واحد ملتزم يروح دلوقتي يذاكر كلمتين يروح دلوقتي يتفوق يروح دلوقتي يبدع يقرأ في الكيمية في الفيزياء في الفلك، في الرياضيات في الطب، في أي مجال يبدع فيه ويتفوق ما عندي ينقل عن غيره لكن يطور ويتقدم ينقل المسلمين واحد بعد كل الفلك لكن ذلك ملتزم مجال الطب مجال نقلة الأمة الإسلامية ما معها حتى تصبح منع أن عن في صد كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس رحم الله خالد بن يزيد بن م ع ا و ي ة الذي ترك الحكم لله عز وجل رحم الله خالد بن يزيد الذي اتجه إ ل ى علم الكيمياء مع ص ع و ب ة التوجه إ ل ي ه في ذلك الزمن الذي اتجه إ ل ى العلوم ا ل ح ي ا ت ي ة مع أ ن كل العالم ا ل إ س ل ا م ي في ذلك الوقت كان متجه ا للعلوم ا ل ش ر ع ي ة رحم الله خالد بن يزيد الذي لم يجد أ ي نوع من ا ل ح س ا س ي ة في أ ن ينقل عن غير المسلمين في أن ينقل على ان ل ي و ا ا ن ل ذ ينقل كانوا ملاحدة والذين لم يؤمنوا بالله ن وجل لم عز عن ه م علم اليونان ك م ي ا ء ك ا م م ق ل الفلسفة وأول من تكلم عن الفلسفة لكنه رحمه الله لم كتب يشتط من رحمه عن الاشتطاط ا ل ذ يعني اشتطته ب د ذلك الكثير م العلماء ا ل ذ نقل درسوا الطيب وترك الخبيث نقل الصالح وترك الطالح هو ده العالم المسلم اللي احنا عايزينه ينقل عن الغرب والشرق ما يفيد المسلمين ويترك ما لا يفيدهم م ما يضرهم أو هو يترك العالم ده ا ل ك ن لما يجعل الناس ي ج ل و ن يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه ي ج ع م و ن ه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه ي ج ل و ن ه يجعلونه يجعلونه يجعلونه ي ج ع و ن ه ي ج ل و ن ه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه س ج ع ل و ن ه يجعلونه يجعلونه يجعلونه يجعلونه ي ج و ن ه يجعلونه ي ع ل ن ه يجعلونه يجعلونه يجعلونه ي ج أ س ل ك دربك لا تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد خذ ه رفيقك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن ا ل ض ن بربك زدا ويقينا و س ب ا ت وارفع ر ا ي ة حق وامض